بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء وَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَأْتِي الْقَوْمُ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَاد الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستغف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم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 فِيرِنَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ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 قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا وَمِمَّنْ يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِغَؤَاةِ يَتِيمٍ أَوْ مُسَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ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 وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبُ الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِ ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه اولئك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 ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء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 قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآن سُيِّعت به الجبال أو قُطعت به الأرض أو كل به الموتى بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ يَجِئَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّا يَشَاءَ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 إليه أدعوا وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي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 بعض الذين عدوهم أو נתوفيرنك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أ يروا أن أت الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه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 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لست مرسلا قل كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قُل كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بيني وبينكم وَمَن عنده علم الكتاب